مواصل درس كتاب معالم في طريق طلب العلم ونحن مع معلم من هذه المعالم وهو طالب العلم وحفظ القرآن طالب العلم وحفظ القرآن ص 148 أحنا خدنا فوتنا حاجة كده تقرأه طالب العلم والكتب والمكتبات والاستعار يعني في هذين المعلمين طالب العلم وحفظ القرآن لقد كان حفظ القرآن عند أهل العلم من الأساسيات التي يبدأ بها طالب العلم عند تلاحظ أن الشيخ بولي لقد كان لقد إيه كان يعني كان يعني الآن الأمر هذا متغير ولذا فقد كان الواحد منهم لا يتردد عن الشروع بحفظه وضبطه فأصبح حفظه سمة بارزة في مجتمع أهل العلم وطلبته والناظر في كتب التراجم يرى مصداق ذلك بل العجيب أن بعضهم كان يعاب بعدم حفظه للقرآن يعني يعتبر عيب فيه ومن شواهد ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال ما نصه ثقة حافظ شهير وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن ولا بد أن يقال هنا إن حفظ القرآن ليس واجباً على طالب العلم ليه؟ لأن طلب العلم بتعلم تعلم الجدل خدوا لك أول وأقول له الكلام ذا وترغبوا يعني يعني هو حفظ القرآن واجب فراجل بيستدرك علشان يعني ما حدش يستدرك عليه إنه عارف إنه طلبة العلم يعني نصحين في الجدل إن حفظ القرآن ليس واجباً على طالب العلم. لكن حظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم يعني هو بطلب العلم وطلب طلب العلم بالطريقة اللي أنت فاهد واجب يعني هو طلب القرآن ليس واجب وحفظ القرآن ودراسة العلم الذي ندرسه واجب فهذا أنت يا طالب العلم لا تسأل عن الواجب وإن أنت تسأل عن الدرجات يعني تسأل عن الرفعة وعن المنازل العالية. فهذا من أعلىها ومن أولاها هذا من أعلىها ومن بل هو أعلىها وأولها ولا بد أن يقال هنا إن حفظ القرآن ليس واجبا على طالب العلم لكن حفظه مفتاح مفتاح لطريق الحفظ والفهم وهذا مشاهد في طلبة العلم الحافظين للقرآن ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الأمر ومضاعفة الجهد في تحصيل أنا أقول لك على عالمتين اتنين لا يتخلف حقيقة يعني الشيخ اللي يكون له شيخ وحفظ القرآن لا يستوي معه أبدا الشيخ اللي ما يكونش له شيخ وما يكونش عفظ القرآن لا يستويان أبدا يعني مش هيوصل فأنت كده يطلع شيخ هو يعني على العين وعلى الراس بس ماله الشيخ فيبقى عنده نقص في مسألة ما هي. شيخ مش حفظ القرآن يبقى عنده نقص في مسألة ما هي. يعني نقص ملحوظ يعني يلاحظوا اللي هم إيه العلماء والشيوخ يلاحظون ويلحظ وي هذا يعني واضح يبقى في نقص فيه يعني أمور أما الذي له شيخ ويحفظ القرآن هذا ممكن تسميه الكامل تسميه الكامل الشيخ الكامل يعني الكامل يعني أمر نسبي أه ما هو ده معناه كده أنه ممكن ممكن يكون شوف أنت كده سبحان الله بتستغرب المسألة صح كده يعني بدول هو ده معقول يكون في شيخ وبيدي دروس كده ومش حافظ القرآن يعني الله أعلم. يعني احنا بنقول بنحذر من هذه المسألة نحذر منه ولا بد اصل في شيوخ كتير الأيام دي يعني يعني, <تصفيق> يعني انا البشايخ اسيادنا وعلمائنا دول يعني الحمد لله يعني ايه اساتذتنا ويعني مربين ونتعلم منهم إنما في جيل كده طالع فيه مشايخ كتير قوي فالجيل ده بقى هو الايه اللي ممكن تلاقي فيه الحاجات الغريبة وليعلم طالب العلم أن حظ القرآن والعمل به مما يزيده رفعة وعلوة كما ورد في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وحامل القرآن مقدم في الدنيا والبرزخ والآخر تقديم في الدنيا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فتقدم في هذا المقام الشريف دليل على شرف منزلته وأما تقدم في البرزخ فيشهد له ما كان من أمر الصحابة رضي الله عنهم عندما كثر القتل عليهم في غزوة أحد فشق عليهم أن يدفنوا كل ميت في قبر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الرجلين والثلاثة في القبر يبقى رجلين والثلاثة شهداء في غزوة أحد فيدفنوا الثلاثة في القبر الواحد يعني لو حفروا لكل واحد حفرة يشق عليهم لهم كانوا في قتال فيهم جراحات وكذا فاستأذنوا أن يجعلوا حفرة واحدة ثم يجعلوا اللحد واسع فيتسع اللحد أن يضع فيه رجلين أو ثلاثة وبعدين يكون هو قبر يعني يغلق القبر ويغلقه على, على هذا العدد يعني فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشرف على الدفن فكانوا إذا جاءوا بالأموات سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهم أمر بتقديم ده نحن هنا عندي مسألة المسألة دقيقة جدا والله العظيم يعني تخيل نحن في الغزوة وفي مصيبة في مصيبة أصابت المسلمين، وبعدين الدفن، وإحنا مشغولين بالدفن، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقف هيقدم مين من هؤلاء الشهداء مين الذي يقدم؟ فيسأل، يبقى هذا يعني من دقة العد ومن الانصاف الكمال في في العد والانصاف، والقدوة للأمة يعني لا يعني لا يفوته شيء. صلى الله عليه وسلم ويعلمنا فضل القرآن وأن القرآن هو الذي قدم المتقدم أو المتقدم المتقدم الذي قدموه فهذا إذا أشير إلى أحدهم أمر بتقديمه فهذا أما تقديمه وعلوه في الآخرة فيشهد له قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وكفى بهذا الشرف فخرا ورفعا وذلك فضل الله يتيه من يشاء نسأل الله من فضله والله ذو الفضل العظيم ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يعتريه قنوط ويأس ويقول أن حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن لما أجد من الصعوبة يعني دي حقيقة يعني هو يعني يجي يحفظ يبقى صعب جدا عليه ومع الصعوبة ينساه بسرعة جدا يعني كان في واحد يفضل 12 ساعة متواصل يحفظ صفحة 12 ساعة يعني ما بيعملش أي حاجة هو مسك المصحف يدوك فطار يفطر غدا يتغد صلى يصلي والباقي مسك المصعب بيحط الصفحة اتناشر ساعة وبعد نخده لإن ذا ذا أمر صعب في الأول خبرنا فأنا بضرب لك مثال عملي للصعوبة مع الصب يعني تسهل إن شاء الله فالذي يعتريه يعني الصعوبة يتعطرض ويترك الحفظ هذا كلام قد يرد لكن نحن نعلم أن النفس كلما عودتها اعتادت وأن الإنسان الجاهد إذا دخل الكتاتيب تعلم القراءة والكتابة وكلنا قد ولدنا لا نعلم شيئا كما قال ربنا تبارك وتعالى والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل والحفظ فإذا أخلص العبد نية لله أعانه الله على حفظ كتابه وهناك خطوات وأمور تعين على حفظ القرآن الكريم وسيذكرها ولكن يعني أنبه على أمر لين شكرتم لا أزيد أنك إلأن يحفظ ربنا سبحانه وتعالى بييزيده في ال الإعانة لما يصبر ويثبت الله تبارك وتعالى يزيده في الإعانة فالامور التي تعين على الحفظ الأمر الأول الإخلاص يبى يسأل نفسه هو يحفظ القرآن ليه ويجاوب على السؤال يعني هو بينه بالنفس كذا يقول أنا هحفظ القرآن ليه هو يجاوب على سؤال من الكتاب يعني ما يشوف كتابه ويشوف نوايا لحفظ القرآن الكريم هو يشوف هو هيحفظ القرآن ليه يعني إيه الحامل اللي هيحمله على حفظ القرآن ويعني أوضح لك السورة واحد بيصلي والإمام بيصلي واحنا في رمضان بيصلي الترويح والناس كلها مبسوطة من الإمام وهو الحمد لله صوته وهو بيحب يعني إيه يبقى له عند الناس فيعني عجبوا المنظر فقال أنا أحفظ القرآن إيه اللي حمله إنه عايز يبقى أمام ويبقى إيه ويبقى الناس تبقى مبسوطة منه كده يعني, يعني عايز ينال هذه المنزلة وبعدين أه تكلفه حاجة بسيطة يعني هو إيه يعني هيحفظ القرآن فالباعث على حفظ القرآن ربما أنت لا تنتبه له إيه اللي يخليك تصبر ويخليك تحفظ في باعث هيبعثك وبعدين تو أنت تعمل إيه علشان تستمر في الحفظ تنسى الباعث ده وتقول هذا نحفظ القرآن والآخرة والإخلاص والحرف وتذكر فضل القرآن انتبه، الباعث هو الأساس، الباعث هو الأساس، فهذا الباعث إذا وجدته من نفسك فلا بد أن تتطهر منه وأن تذكر نفسك بفضل القرآن وما لحفظ القرآن عند الله حتى ينبعث من قلبك باعث إنك تحفظ القرآن لله، زي واحد بقرأ مثلا إيه في فضل القرآن، بيقرأ، بيخطب، بيكلم. فواحد من كثر ما سمع وعجب ما سمع نوى يحفظ القرآن لهذا الذي سمعه من فضل حفظ القرآن الكريم فهو يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى هاي استغلوا روح النار على طول يعني ما فيش فصال لا استغلوا على النار على طول يعني ده ما فيش فصال يبقى هو نعم كلام جميل جميل جميل يعني واخد بالك لأنه واقع والسؤال بقول لك إيه؟ واحد وجد نفسه الملتوية دي يعني عندها أنها تحفظ القرآن ويبقى إيمان سهل فلن هعمل فيها فاصل هحفظ القرآن أبقى إمام وبعدين إيه أجدد النية انت تعرف من اللي عمل فصل في الثاني هو اللي عمل فيه الفاصل خد بالك هو ولد فيه في فانت فأنت نفس مخادعة، لا يقف معها حتى ينبعث عنده باعث يحفظ القرآن لله في رقعة النعم. إنما السؤال بقى بطريقة تانية. هل ممكن لو واحد حفظ القرآن بهذه النية ولم يشعر يعني هل يمكن أن يصلح نيته اللي جب نعم؟ ممكن أن يصلحه، ممكن أن يصلح نيته ويستمر بقى في العمل لوجه الله تبارك وهذه الجوارح قلنا أنه الأول الأسباب المعينة للإخلاص الثاني قراءة تفسير ما تريد حفظه من الآيات يعني إيه قراءة تفسير يعني تعرف المعاني الكلمات الغريبة يعني أنت بتقرأ كده مجموعة الآيات يعني أنت بتتأمل فيها تكون أنت فاهم معناها وفاهم معاني الكلمات يعني فيش فيها كلمة غريبة منتش عارف معناها فلما تحفظ وانت بتحفظ القرآن لو وجدت كلمة لا تعرف معناها عليك بكتاب من كتب التفسير حتى المفردات إيه القرآن الكريم يعني كتاب يشرح الغريب الكلمات وتعرف معنى الكلمة وضرب لذلك مثال فمثلا يقول مثلا قول الله تبارك وتعالى لإِلا في قريش عندما كنت تحفظ الصورة إنك حفظها في الابتداء وبعدين وتفضل طلع عمرك ما أنتش عارف يعني إيه لإيلاف القريش ويعني الإيلاف ما ألفوه واعتادوه من أمر الرحلتين فهذا تعجيب من أمرهم إنهم يألفون الرحلتين ولا يعبدون الله عز وجل الذي آمنهم من جوع أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف هم طلعين رحلة في أمن لأنهم أهل الحرم ورجعين وبيكلوا وشربوا في أمن لأنهم أهل الحرم ولا يعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوض وفي قول الله تبارك وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحة فالمغيرات صبحا فالعاديات يعني الخيل الجارية في سبيل الله مشهد من مشاهد المعركة وهذا يدل على فضل الجهاد عند الله عز وجل يعني بيصور الكرآن بيصور الصورة صور الخيل وهي في, إيه؟ في وسط المعركة والعاديات ضبح فالموريات قدح والموريات اللي هو قدح الصخر بإيه؟ بحوافر الخيل يتصل فيه شرار من النار وضبح صوت الخيل يعني من سرعة العدو والجري فأثرنا به نقع النقع اللي هو الغبار إثرت الغبار فوسطنا به جمع أي وسطنا بالفرسان في جموع الأعداء فهي صورة من المعركة صورة من المعركة إن الإنسان لربه لكنود لكنود يعني جحول فالمعنى أن الإنسان إذا حفظ يعني وفيه بعض الكلمات الغريبة يتعلم معناه. وقد يقول قائل وبعدين انت عندك مثلا الهاتف المحمول ممكن تنزل عليه إيه القرآن ومعاني الكلمات فلما يكون في أي كلمة ممكن تعمل بحث وتعرف الكلمة على الله تعرف معنى, إيه معنى الكلمة قد يقول قائل وهل هذا يجب علي فيقال لا ليس واجبا عليك ولكن يعاب عليك أن تحرص على الحفظ المجرد لهذه الألفاظ دون أن تعلم معناه، يعني وتجهل معناه. وكان الصحابة الكرام يعملون بما يحفظون وكذلك السلف قال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ويقال في هذا المبحث أيضا إن مما يعين على الاهتمام بمواصلة الحفظ ربط الحفظ بالفهم أن يقرأ تفسيرا مختصرا لما حفظه من الآيات ومن ثم ينتقل إلى تفسير أكثر بسطا من سابقه ولكن هذا الأمر يعني إيه؟ إذا اتسع الوقت يعني الأول صحيح اللي هو معنى الكلمات إذا كان عندك وقت وتقرأ في التفسير ويعني تتوسع فهذا يعني نور على نور ولعل مثال التفسير الذي يعني يكون أي الشيخ السعدي أو الشيخ أو وكر الجزائري حفظه الله ومثال الثاني مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي ومما يحسن أن يضاف إلى ما سبق كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوذيعي وكتاب دافع إهام الاضطراب للشيخ الشنقيطي وكتاب الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة. يعني هذا لمن عنده وقت ويعني ولطالب العلم يتسع لأن الكتاب دفع أهم الاضطراب يعني تجد آية تتكلم عن أمر وآية أخرى كأنها تعارض الأمر في الظاهر. فكيف تجمع بين الآيتين؟ فتجد دفع أهم الاضطراب يأتي بهذه الآيات التي بينها يعني في الظاهر التعارض ويجمع بين المعاني. وكتاب الإسرائيليات والموضوعات يحذرك من الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير سل قصة عوج بن نوح وقصة داود وقائد الجيش وكل هذه الإسرائيليات المبثوثة التي يعني هي تخالف وتصادم الإسلام وكتاب الشيخ مقبل فيه يعني ما صح من أسباب النزول القيام بما يحفظ في صلاة الليل. الإنسان اللي بيحفظ خمس آيات يبغى يصل مثلا أربع ركعات بعشرين آية. الأول الخمس آيات بتوع النهاردة. الخمس بتوع النهاردة. الخمس بتوع أول النهاردة. الخمس بتوع إيه اليوم الذي سبقه. بأربع ركعات كل ركعة بخمس آيات. فما يجي اليوم اللي بعديه فبي يبغى يبغى دايما بياخد تلات أيام مع اليوم اللي اللي هو فيه. وهكذا يستمر ولا يزيد إلا إذا علم من نفسه الثبات على القدر الأول، إلى إذا علم من نفسه الثبات على القدر الأول وتأسره له، فإذا تأسر له القدر الأول وثبت عليه يزيد. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقوم به النسيان يبقى زمان قراءة القرآن الليل والنهار. قارئ القرآن يقرأ بالليل والنهار وإن من المجرب كما ذكر غير واحد أن من حفظ آيات ثم صلى بها صلاة الليل وأعاد ذلك مرات وكرات فإن ذلك يزيد الحفظ رسوخا في ذهنه بخلاف ما لو كررها دون الصلاة الأمر الرابع تكرار القراءة في غير الصلاة وهي متعلقة بالتي قبلها الأمر الخامس أن يكون الحفظ بالتلقي لأن الإنسان مهما بلغ في يعني مواضع خفية ممكن يحفظ خطأ ممكن يحفظ يعني هو يعني سليم القراءة صحيح الفهم بس في مواضع في القرآن يمكن أن تمر عليه دون أن ينتبه لها فيحفظ خطأ وكذلك التلقي من الشريط. لأن الشريط مش هيرد عليك يقول لك أنت بتقول زيه ولا لا أنت ممكن تظن أنك تقرأ مثل الشريط وأنت لا تقرأ مثله أنت تسمع صح ولكن تقرأ خطأ لأنك لا تسمع نفسك فإذا أردت أن تسمع نفسك وتجعله مقرنة مع الشريط يتضح لك الفرق فالصواب والصحيح الذي لا تحيد عنه أن تحفظ بالتلقي يعني بالتلقي يعني حافظ شيخ يصحح لك القدر الذي ستحفظه مع أنك تتعلم التجويد وصحة القراءة وكذا فإذا كنت متعلم التجويد وصحة القراءة وقراءتك صحيحة بشهادة أهل, العلم أهل هذا العلم فلك أن تحفظ يعني تقرأ لنفسك وتحفظ أن قراءتك صحيحة أن تكون القراءة والحفظ من نسخة واحدة مثلا مصحف الملك فهد مصحف المعلم مصحف الحرمين يكون نسخة واحدة لأن الحفظ وانت تسمع بيبقى فيه ارتباط مع الحفظ والصفحات وقلب الصفحة وكذا فحتى لا تشتت ذهنك بعد هذا يقال إن الواحد منا يستطيع أن يوفر له في كل يوم ساعة على الأقل لمراجعة الحفظ الأول كده تقريباً كدا صفة عامة الوقت من المغرب للعشة يعني ليس فيه شيء مهم يعني يصنع في شيء مهم عند غالب الناس من المغرب للعشاء فهذا الوقت ممكن إنسان يستغله في حفظ القرآن ومراجعة القرآن وكذا من المغرب للعشاء يعني يصل المغرب ويظل في المسجد مع المصحف حتى العشاء وبعدين ينصرف ويكمل بقيت يوم ويجعل هذا الوقت للقرآن الكريم هذا كمثال فإذا كان طالب العلم حرصا على التقدم إلى المسجد في صلوات الجماعة مع الأذان يبقى يصل السنة وبعدين يبقى عشر دقائق أو ربع ساعة على الإقامة يقضيها في تلاوة القرآن الكريم أو مراجعة القرآن أو تعاهد القرآن المهم يقضيها مع القرآن هذه الدقائق فهذه الدقائق تتكرر خمس مرات في اليوم يعني قرابة الساعة فكل هذا من اغتنام الوقت نعم الأولي الأولى الدعاء لا هو الدعاء مستحب ولكن الأولى واجب الوقت يعني أنت عايز تحفظ برقان عايز تراجع كذا الأولا في حقك حقك الشخصي نعم الحكم العام وقت مستحب في الدعاء نعم لو أنت طالب علم وعندك وقت وعايز تنظمه تستغل هذا الوقت في الحفظ أو في كذا هذا يكون أولى في حقك وأيضا يعني مع هذا يأخذ أجر تكبيرة الإحرام وإدركة الصف الأول والرباط في المسجد ويكون بركات عظيمة إن تكرار القراءة للقرآن يفتح آفاقا من المعرفة لطالب العلم يعني لو أهملت في القرآن وبتفكر يعني أنت هتوصل لحاجة تجد أنه فيش بركة لو أهملت في القرآن وده أمر مجرد يعني دي في الكتب اللي انت عايزها كلها وتهمل في جانب القرآن لان جانب القرآن هو سر اللي انت فيه كله يعني كل اللي انت شايفه ده كله قبل القرآن ما كانش فيه حاجة فقط فالقرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة كل ده تفريعات من القرآن كل النور والبركة ده فانت عليك بهذا الأصل فيبارك لك في كل هذه الفروع أما إذا تركت هذا الأصل كأنك انت ايه بتفصل الفرع عن الأصل وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه وهو الحذر من دخول اليأس إلى قلبه بسبب طول مدة الحفظ فلقد كان السلف يجلسون الزمن الطويل في حفظ الصورة الوحيدة وما يزيدهم ذلك إلا مثابره حرصا فلقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كث بضع سنين في صورة البقر يعني مثلاً في واحد بيحفظ قرآن ومعه واحد أخه له بيحفظه الاثنين القرآن ففي واحد حفظ فاربع سنين والثاني ده بيستغرب له قوي يعني إسا بتحفظ ده هو خلص بقاله يعني مثلاً في يعني مش في سنة ممكن خلص في يعني في شهور إلا حفظ فاربع سنين مازال حفظ القرآن ومازال من أحفظ الناس للقرآن واللي خلص في شهور ده ولا كأنه حفظ القرآن فالمسألة مش إن انت هتخلص منها بقى وخلاص لا يعني المسألة مسألة لها يعني أبعد كبيرة جدا وسوف إن شاء الله نؤكد عليه قال أبو بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم بن أب النجود, أب النجود النجود قرأت القرآن على عاصم بن أب النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه في كل يوم آية لا أزيد عليها ويقول إن هذا أثبت لك فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم فالمسألة دي فيها يعني فيها فايدة وهي كالآد إن الإنسان في صفة العجلة فلما يجي يحفظ القرآن يبقى عايز يخلص لدرجة أن المعسكر اللي يتعامل مثلا شهر أو يعني أيام معدودة كده لحفظ القرآن الكريم 24 ساعة تأكل تشرب تنام عدد معين ثم تحفظ قرآن وبعدين يسمع يسمعني وتحفظ وتسمع وتحفظ وتسمع وتحفظ وتسمع خلص انت كده الحمد لله ختمت المصحف وبعدين ما انتش عارف تسمع حاجة خالص يعني. عايز ايه بقى عايز علشان تحافظ على المصحف اللي انت حفظته ده انك تداوم وبطريقة معينة وإلا يتفلت منك كله هو طبعاً في آخر المدة هو متفلق يعني هو ما مش هيطلع في آخر المدة تمتحنه في القرآن هيجاول ده يعني ده مستحيل إلا يعني أن يشاء رب شيء وإنما هو هيطلع صحيح حفظه سمع حفظه سمع والجديد والأمر فيه نوع من التركيز الشديد والسرعة الشديدة إيه اللي بيحمله على كده؟ العجلة أما أهل هذا الأمر اللي هم مخططين له هم يريدون الخير يعني مثلا ممكن أنت في الفترة دي أو أنت عاكف على ذكر الله ربما يعني حين تحفظ القرآن في هذه الفترة يعز عليك أن يضع منك ربما تظل متعلقا به حتى تحفظ ربما يترتب على ذلك يعني من الخير الكثير فنحن لا نعترض على هذا الأمر يعني جملة وتفصيلة وإنما الذي نعترض عليه الآن أنت عايز تحفظ القرآن؟ ليس بهذه الطريقة إن هذه الطريقة طريقة المتعجل والإنسان اللي بيتعجل بيتعب كتير ولا يثبت القرآن في قلبه لأنه متعجل فيقضي يجد نفسه قد مضى السنة والسنتان والثلاث وهو حفظه غير جيد فماذا يفعل؟ فاللي بيحفظ خمس آيات ولا يزيد طب هو عنده خدر يحفظ أكثر من خمس آيات يعملين يكرر الخمس آيات ما استطاع يعني عنده ثلاث ساعات اقرأ الخمس آيات ثلاث ساعات لما تقرأهم حتى تنسخ هذه الآيات في قلبك وتنقش في قلبك يصعب جدا نسيانه يصعب جدا نسيانه فتيجي في اليوم الثاني يبقى معك خمس آيات فتيجي تسترجع الخمس آيات اللي انت قاتت هرجع فيهم ثلاث ساعات تجدهم كأنك تحفظهم اليوم هسهل عليك مراجعتهم والخمسة الجداد هتحفظهم بنفس الطريقة يبقى معك عشرة بعد عشرة أيام يبقى أي معك خمسين آية الخمسين آية هتجد نفسك حفظهم حفظ جيد جدا ويسهل عليك مراجعتهم إنك هتعمل لنفسك بعد فترة ورد مراجعة غير ورد الحفظ أنت لما تيجي تحفظ الظقران أنا هيبالك ثلاث أوراق هيبالك كم ورد؟ ثلاث أوراق ورد تلاوة ما تقولش أنا بحفظ أقطع ورد تلاوة ورد تلاوة أما نسبة الأوراد حسب ما يتيسر لك بس تحافظ على الثلاث أوراق دول ورد تلاوة ورد حفظ ورد مراجعة فلو قلت مثلا أنا هراجع حزب هراجع حزب أربع ترفع يبقى دورة المراجعة وانت بتحفظ خمس آيات فبتلاقيك بتحفظ الخمس آيات يسهل عليك حفظهم وتكرارهم وحفظهم وتكرارهم وحفظهم وتكرارهم حتى تجد نفسك تقرأهم لا تقف لحظة ولا في الذهن مش انت أحياناً وانت بتقرأ الآية وانت بتقرأ اللي بعدها لسه ما جاتش ولما تخلص الآية الآية جات وانت كده وقفتها وانت ما وقفتش في الظاهر إنما انت في الحقيقة بينك وبين نفسك عندك وقفة بتتذكر لما تحفظ حفظ جيد تجد أن الآيات سلسلة متصلة يعني فيش وقفة خلص في الزهن. زي ما تقرأ الفتاحة أقوله الله أحد فلما تكرر الخمس آيات بهذه الطريقة حتى تصل في الحفظ إلى, هذا، إلى هذه الدرجة سيسهل عليك المراجعة وهذا الشناقطة عندهم طريقة في الحفظ ومقالفين كتب في الحفظ تكرار الحاجة مثلا خمسمائة مرة ألف مرة عدد مرات كثيرة جدا لدرجة أنه أنت ممكن ايه بقى تلاقي نفسك ما ما أنتش عايز تراجع ولا حاجة أنت, انت بس سرحان كده وإنت سرحان تلاقيك بتقرأ الآية الطالب اللي هو في الكتاب لما الكتاب يبقى زي بتاع زمان وبعدين الألف اللي عليهم أو العريف يقرأوا وهم يقولوا وراه يقرأوا من كتر ما يقولوا يروح البيت يعمل ايه يعمل اللي كانوا بعمله في الكتاب لدرجة انه ممكن يراكب المرجحة وعملوا ايه هل اتاك حديث الغاشية ويقوم يتمرجح واخد بالك لان بيحصل عنده ملكة, ملكة. يحصل عنده انسجاب فلما يقعد يكرر الحفظ ايه اللي بيمنعك وبيثقل عليك الحفظ التكلف انك تيجي تراجع تلقي صعب تيجي تراجع تلقي صعب فلما تنك تراجع لغتما يسهل جدا يصير لك ملكة فالحقيقة يعني أرجو أن تكون هي دي البداية الصحيح إنسان يبدأ يحفظ خمس آيات ما يكترش على خمس آيات وبعدين أنت مستعجل ليه؟ لو الإنسان مات هيموت وهو حافظ الحرق الكريم لو حفظ خمس آيات فقط لإن هو بدأ بالخمس آيات وبالطريقة دي علشان إيه علشان يحفظ القرآن الكريم وإنما الأعمال بالنية والله تبارك وتعالى يكتب له نية فهو ما يحملش هم إنما عشان يخلص مش هيخلص بقى ولو حفظ وإسمه حفظ القرآن بقى إيه يعني صعب الأمر على نفسه في المراجعة وغيره ثم يجعل له ورد يتعاهد في القرآن لا يخلي به وورد يقرأ فيه القرآن لا يخلي يبقى عنده المصحف بيفتحه وبيقرأ منه بيقرأ بعنيه وعنده تسميع بيسمعه وعنده حفظ بيحفظه خلص حفظ يبقى عنده وردين ورد قراءة وورد ايه؟ تسميع مراجعة ومن ورد المراجعة ورد قيام الليل يعني الصلاة الليل لازم يدخل في الأوران لازم أساسي كلمة لازم دي مش لازم من هي في أصول الفقه أو كده إنه هو الواجب والمستحب والمباح يعني هذا يعني ضروري لأهل ال العلم نعم والسنن نعم ويقول فيا طالب العلم حذاري من اليأس وابذل جهدك بصدق فلن ترى بإذن الله إلا ما يسر ويثلج صدرك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وقوله صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله واعلم أن أطر النفس على العلم ومجاهدتها على ذلك يورث الطالب علما جما والناظر في يعني سير السلف الصالح يرى مصداقية ذلك وكما قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وإليك أمثلة من قوة الحفظ وحرص السلف رحمهم الله لعلها أن تكون سببا معينا للحرص على الطلب والحفظ فمن ذلك قول مجاهد صليت خلف مسلمة ابن مخلت فقرأ سورة البقرة فما ترك واواً ولا ألفاً يعني حفظ يعني ممتاز طيب دلسة كمان هنقول ما شاء الله لقتل بالله قال حفص بن غياث يعني من جلالة ابن أبي ليلى أنه قرأ القرآن على عشرة شيوخ وكان الأعمش يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف واحد ما شاء الله القت الوله ما شاء الله القت ال هذه آية من آيات الله نذير آية من آيات الله ومن حفظهم في غير القرآن يعني هذا يعني آيات الله تبارك وتعالى قال أبو دود أملأ إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه أملأها ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرف يعني اكتب هو إيه يمل وبعدين جاب الكتاب وإيه وقرأ رجع معاك ما اللي كتابه على اللي انت كتبته فما زاد حرفا ولا نقص حرف ما شاء الله يقول طلب الشيخ عبد العظيم بدوي النصيحه من الشيخ كشك يعني في القرآن يعني قال أي الشيخ كشك ليكن القرآن في صدرك كالمصحف في يدك اللهم بلغنا يا رب الشيخ كشك ده يعني له حكمه رحمه الله رحمه الله تعالى اللهم وبكل حال يستفاد مما سبق أن مما يعين على حفظ القرآن الكريم دعاء الله بصدق وإخلاص أن يعينه على حفظه اللهم أعيننا على حفظ كتاب اللهم ارزقنا حب كتاب وارزقنا حفظ كتابه واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا من الذين يتلونه حق تلوتك واجعله لنا شفيعا واجعله حجة لنا لا علينا وأن يكون قصده مرضات الله علما وعملا وأن يرتب له وقتا يوميا إن استطاع يتفرغ فيه تفرغا كليا لقراءة الحقص يبقى شيل إن استطاع دي شيلها يرتب له وقتا يوميا يتفرغ فيه تفرغا كليا لقراءة الحقص والنادر ليس له حق يعني ممكن يعني أمر نادر كده يعني يحصل إيه لأي ظرف طارئ أو كذا إنما يكون الثابت أن القرآن له وقت وأن يسمع القدر الذي يريد حفظه على قارئ ضابط بالطريقة التي ذكرناها وأن تكون مراجعة للمحفوظ في أوقات مرتبة وأن يحاول جاهدا عدم الإخلال بها يعني أنت عندك حالين حال واحد مرتب يقول أنا بعد الفجر بعمل كذا القرآن عندي المغرب من المغرب للعشر القرآن عندي من الساعة كذا للساعة كذا ده إنسان مرتب الأوقات في واحد ما هوش مرتب الأوقات بعرف أنه النهاردة هو ورده وحفظه ومراجعته فيجي اليوم ما إلا إذا هو إيه آه يعني آه أتى بورده من القرآن الكريم ربما يتأخر يتقدم لأنه عنده مثلا إيه ليس متفرغا يكون عنده مشاغل وهذه المشاغل يكون هو يطلب العلم أثناء المشاغل وهذه المشاغل أيضا يعني لا يملكها يعني يكون مرة مسافر مرة كذا مرة كذا إلا أنه يحافظ على وردة ومما يعين على الحفظ السماع وكثرة التلاف إنسان اللي بيسمع القرآن كثير يسهل عليه الحفظ وبيقرأ القرآن كثير يسهل عليه الحفظ وأن يردد ما يحفظ عشرات المرات بل مئات المرات قائما وقاعدا ومشيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن تكون قراءته في صلاته من حفظه الجديد فذلك أدعى لرسوخ الحفظ وأن يقرأ تفسير الآيات التي حفظها وفي ذلك مصلحتان رواية ودراية رواية القرآن وحفظه ودراية معاني وفهمه في نية مع تنوية القرآن أن ربنا ينفعنا به الله يحب الحمد ويحب الثناء والقرآن فيه الثناء على الله عزوجل كثير كثير ففي ذكر الله وفيه الحمد والثناء يعني كل آية يعني كل آية فيها يعني يعني كثير من الآيات غالب الآيات تجد أن فيها ثناء على الله تبارك وتعالى حتى يعني أواخر الآيات والله غفور رحيم هذا ثناء على الله تبارك وتعالى فأنت وأنت بتقرأ القرآن تكون في نيتك مع التلاوة والتعبد والنوايا الحسنة النوايا العظيمة الثناء على الله بما هو أهله بكلامه تثني على الله بكلامه إذا قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لما تجد الله تبارك وتعالى يجيبك حمدني عبدي مجدني عبدي هذا بين بيني وبين عبدي والعبد ما سأل فهذا يدل على أن أفضل الذكر وأفضل الثناء هو تلاوة القرآن الكريم. ويعني بعد هذا الأمر يعني أعد كده باء تلاوة القرآن على هذا الأساس تجد ثناء عظيم على الله عز وجل لأن الله هو سبحانه وتعالى كما قال يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحس ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالقرآن أثنى الله به على نفسه سبحانه وتعالى، فأنت تقرأ القرآن تقرأ ثناء الله على نفسه عز وجل، وليحذر من المعاصي، فمن آثارها نسيان العلم والحرص، ال التلفون والذاكرة والفيروس. والكمبيوتر يبقى يعني ممكن يعمل لك عملية ايه يعني اا لمعلومات كثيره جدا على الذاكرة بسبب الفيروس ده فالفيروس بتاع قلبك ده المعصيه يعني ياثر عليك جدا اثر عليك جدا وما تحترش هو مؤثر عليك طريقة الحفظ وطريقة الصبر وطريقة التشوق وطريقة يعني الحب كل ذا شغل قلب خذوا له قلب فيه ما سنظر للنساء أو غيبة أو أشياء من المعاصي تجد القلب ذاك إن دي فيروسات بتفسد صلاحية القلب فلا بد من التوبة ويعني التوبة اللي هي اللي اعترف بالذنب والندم عليه والرجوع إلى الله عز وجل ومحاسبة النفس وتبدأ الحفز وقال بشر بن الحارث إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصر وقال الضحاك ما تعلم أحد القرآن فنسيه إلا بذنب ثم قرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ثم قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن فلو نسي القرآن فهو بمصيبة الذنوب وقبل ختام هذا المبحث قال احرص يا من أكرمك الله بحفظ القرآن كاملا على مراجعة الحفظ وتعاهده فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهده هذا القرآن فإنه أشد تفلتاً من الإبل في عقولها يعني كأن البعير إذا كان معقول وإن تفكت العقال بيقوم على طول يعني فورا فكأن القرآن لو أنت ما تعاهدتوش بيتفلت على طول ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممكن تجد شباب كان حافظ أغاني وهو اغتسل منه وبعدين إلى أهل السماء موجود عنده في الحفظ في الذكر إنارخيس قرآن عزيز يحتاج منك إلى عناية ونية وقصد الحشائش الضرة تجدها في وسط الحقول يعني لا تعتني بها وتجدها أشد من المحصول اللي اللي أنت تزرع فاحذر من التذرع بالأشغال أو التسويف في أمر التعاهد واجعل التعاهد أصلا والأشغال عرضا يعني رتب صح يبقى الأساس الضروري تعاهد القرآن وترتب عليه بعد كده يعني واحد مسافر وبعدين يتيجي الصلاة بالنسبة له في السفر يفاجأ أنه حصل له أزمة يعني هو مسافر وبعدين، هذا دا دا المغرب داخل، هو ما صليش العصر وبعدين المغرب هيئزن، ولسه ما صليش العصر وركب مكروباس، هيعمل إيه؟ وأنت جيت تفكر، وبعد ما ركبت المكروباس ومشي هو العصر هتصليه ثين، والمغرب هيئزن في طريقه ولا لا؟ فأنت صحة قبل ما تركب، يكون الأصل عندك، أنت هتصلي إزاي؟ يعني ترتب، أنت هتصلي إزاي؟ وبناء على هذا، ترتب يكون الصفر إزاي؟ تسافر قبل ولا بعد ولا تعمل إيه؟ فالترتيب الصحيح إنك تضع الصلاة أساس ثم ترتب أمرك مش تشوف مشاغلك كلها والصلاة جاية في السكة منين ما يأزن ما هو لابد من ترتيب فكذلك القرآن لابد أن تجعل أمر تعهد القرآن أساس، وتزبط مشاغلك على تعهد القرآن أن يكون مقدار الحفظ قليلاً لأن هذا أثبت للحفظ يبقى مهم جداً أن يكون الحفظ جيدا جدا وذلك بأن تكون كميه المحفوظ قليلة وتكرر التلاوه كثيرا جدا جدا وهذا أثبت للحفظ قول طالب العلم والقول بلا علم قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى عن نوح عليه السلام لما سأل ربه نجاة ابنه فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين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 وهو الإمساك عما ليس له به علم وعدم الخوض فيه وفي الآية الثانية نهى الله نبيه نوحا عليه السلام عن سؤال ما ليس له به علم ويعني واحد هو عارف عايز المسألة دي يجوز أم لا يجوز إنه يتكلم فيها يبقى ليس له فيها علم يبقى ما يتكلمش فيه مش تكلموا بعدين يعرف أنها لا تجوز ده مش معناه السؤال عن حكم الشيء لا عن عمل الشيء قبل أن تعلم حكمه يعني لا تعمل شيء قبل أن تعلم حكمه فحين تسأل مسألة يعني ولا تسألني ما ليس لك به علم هل هذا السؤال يجوز أم لا يجوز تعلم الحكم أولا تعلم الحكم أولا لأن هناك من المسائل مثلا يعني مثلا واحد لو واحد قريب من العلماء كنت عايز تسأل الشيخ مسأله يقول لك ما ينفعش تسأله السؤال ده يبقى هو أضرب الشيخ منك يبقى أنت كده لو رحت تسألت من غير ما تسأل المقربين إلى الشيخ ممكن تقع في القطع فهذا من معنى هذا الكلام ومن مضامينه يقول والآية الثالثة أنكر الله على أهل الكتاب محاجتهم فيما ليس لهم به علم وعد ذلك من جهالاتهم فالواجب على من جهل شيئا أن يمسك عن الخوض فيه وليعلم أن هذا من مناقبه وليس من مثالبه وقد قرر أهل العلم من السابقين واللاحقين خطورة هذا الباب وهو التكلم بلا علم وأسوق إليك قليلا من كثير من كلامهم حول هذا البحث قال ابن جماعة إذا سئل عما لا يعلمه قال لا أعلمه أو لا أدري فمن العلم أن يقول لا أعلم وعن بعضهم لا أدري نصف العلم فالعلم إما أدري وإما لا أدري هو هذا العلم يعني هذا العلم أدري ولا أدري وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة إنك لما تجاوب على مسألة أنت لا تعلمها يبقى هذا الذي يضع من قدرك لأن الراجح أنك تخطئ وأن يظهر على جوابك عدم العلم وإن لم ينكشف مرة سينكشف المرة الثانية والثالثة وسيكون المعروف عنك الجرأة على الكلام بما لا أو فيما لا تعلم ومن قال لا أدري فيما لا يدري هذا يرفعه لأنه دليل على يعني عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته يعني أنا جربت مرة أسأل بعض أهل العلم يعني الكبار رصين في العلم عن مسألة سألت مرة واتنين وثلاثة سألت الأولى ما ردش عليا التانية ما ردش عليا التالتة هذه المسألة تحتاج إلى بحث ننظر فيه. فأنا قبل مسألة كنت سألت إيه طلبة عندي طلبة دول يعني مش هيخنى. يعني مش شيخنا هما طلبت الشيخ اللي بس على المسألة فور مسألة في الطلاق فجاوب على المسألة وبعدين اللي أنا فهمه من المسألة هو نفس الإجابة اللي هم جاوبوني أجابوا بها فأنا بسأل أتأكد فأجابوا فيعني في عشان تتأكد أكتر بقى الشيخ كبير بقى أستاذ بقى الشيخ كبير فروحت للشيخ كبير سألته ما ردش عليه سألته ما ردش عليه سألته قال لي هذه المسألة تحتاج إلى بحث تجلب بحث خبر بحث يعني المعلومات اللي عندنا تقول لها إيه ما فاتصلت بالتليفون قال لي يعني إن شاء الله يعني أتصل وقت آخر ثاني يوم اتصل قال لي طب اتصل بعد تلك ساعة وبعدين اتصلت قال لي الراجح في هذه المسألة من قول أهل العلم في الإجابة اللي أنا عرفها كل طلبة الهلم إيه رأيك بقى في المسألة شو بقى لما يراجع المسألة ويتأنى في الفتوى ويراجع أقوال أهل العلم وبعدين يدي لك المسألة بأدى لما تتعلم منه علم تعملين هذا هو الأدب في العالم ما تنسهوش وتتعلم التأنم في في في مدرسة وقد روينا معنى ذلك وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعف ديانته وقلت معرفته لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين وهذه جهالة ورقة دين وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى عليهما السلام العلم إلى الله تعالى لما سئل هل في الأرض أعلم منك؟ قال لا. طب ما أدرك أنه لا يوجد؟ فكانت الإجابة أن الله تبارك وتعالى أخبره أن في الأرض من هو أعلم منه يعني في إيه من من وجه؟ هذا عنده علم. والخضر عنده علم ليس عند إيه ليس عنده فردده الله أما يعني ما فعل هذا يعني للقدوة والأسوة يعني هذا تعليم الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى بيجعلهم قدوة وأسوة يعني بيجعل يعني مسائل الأنبياء لتعليم الأمة لتعليم الأمر وقال الشيخ السعدي رحمه الله و من أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم وليس هذا بناقص لأقدارهم ما تقول الله ورسوله أعلم ده في العلم صحيح إن الرسول يعلم أحكام الشارع إنما في الغيب أو فيما سيحدث أو في مثل هذه الأمور تقول الله أعلم تقول ليه الله أعلم لأن الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وفي سؤال أي بقاع الأرض شر فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل ميكا هذا دليل على الإنسان يعني الإجابة لابد أن يكون عنده علم في الجواب إنه لا يسألك عن رأيك يسألك عن حكم الشرع يعني يسألك عن حكم الشرع في المسألة أنت تعلم أم لا تعلم هل عندك علم في المسألة شرعي أن كان عندك علم تقول به ليس عندك تقول لا أدري فلما جاء الجواب أن خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة منها أن هذا هو الواجب عليه ومنها أنه إذا توقف قال الله أعلم فما أسرع ما ياتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره فهو يتعلم فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها أو هو نفسه يذهب فيبحث عنها ومنها إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلا على ثقته وأمانته وأنه لا يتكلم إلا بمعلم وإتقانه فيما يجزم به من المسائل كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا لهذه الطريق الحسنة والاقتداء بالأقوال والإعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال فقط قال الإمام ابن مفلح رحمه الله فصل في قول العالم لا أدري واتقاء التهجم على الفتوى ثم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله وكذا قال علي بن الحسين وقال مالك كان يقال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله وقال أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يتيه الوحي من السماء وقال الشعبي لا أدري نصف العلم وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما العلم ثلاثة كتاب الناطق وسنة الماضية ولا أدري وبإسناد حسن عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم لأن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين يعني لا يتكلف الجواب عما لا يعلم وقال أحمد في رواية المروذي ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول لا أدري حتى أسأل جبريل وقال سفيان من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكون يبقى يغلط وقال المروذي قلت لأبي عبد الله العالم يظنونه عنده علم كل شيء فبيسأله على كل حال فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذي يفت الناس في كل ما يستفتون لمجنون وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال خمس لو سافر الرجل فيهن إلى اليمن لكن عوضا عن سفره أي ليحصل عليهن لا يخشى عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي من تعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد إذا قطع الرأس ثوى الجسد وقال القاسم بن سيرين لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم وقال سعيد ابن جبير ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم وقال مالك من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير وقال الغزالي لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف يعني ممكن دي بيدي معنى أن الناس تتكلم فيما لا تحسنه فيفتي فيكون أقوى أقول لك أنا سألت الشيخ فلان وسألت الشيخ فلان ويكون في هذه الأقوال قول من لا يعلم فيحدث الاختلاف ومن قصر باعه وضاق نظره ونظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه فما له للتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه وحق مثل هذا أن يلزم السكوت وقال مالك رحمه الله وينبغي للمرء أن يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا وقال السيوطي رحمه الله رد الجواب على من علمه فرد عالم تعلم المسألة فأجب كما قال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم والسؤال على من لا يعلم فرد حتى يعلم الإجابة وحكم الله في المسألة قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأل عربي أترث العم أو سأله سأله عربي أترث العم قال لا أدري قال أنت لا تدري قال نعم اذهب إلى العلماء فاسأله يعني بيستدل لك لكن بعض الصحابة هون بتسأل على مسألة ومش عارف الإجابة وسأل رجل عمر بن دينار عن مسألة فلم يجبه فقال الرجل إن في نفسي منها شيئا فأجبني فقال إن يكن في نفسك منها مثل أبي قبيس أحب إلي من أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة وقال ابن مهدي سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فقال ترداده إليه فيها وألح عليه فقال ما شاء الله يا هذا إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه يعني ما أنتش عارف تجاود يعني هتعمل إيه يعني في واحد عايز يأخذ منك كلمة وانت عايز توزن الكلمة بنتوزنش يعني المشايخ دلوقتي في الأحداث الموجودة مش, كده مش أنت ممكن تسأل الشيخ كلمة وتشيعها ومشورها فيجي شيخ يسأل يسكت والسائل يلح في المسألة ليه هو عايز الكلمة دي إني هاد هتروح يمين هتروح شمال هتروح قدام يعني هتبقى إيه هتبقى متوجهة ل إيه لأي فريق والشيخ يجي وزنها يلاقي ما بتتوزنش كل حاجة فيها مأخذ فيها خطورة فيسكت يعني ولا يتكلم وقال محمد بن عبد الحكم سألت الشافعية رحمه الله عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو نفقة تجب أو شهادة قال والله ما ند ولما تكلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن عمر سلمان الفارسي يعني كان ذكر أن عمره يعني في ذكرته في تاريخ الكبير أنه عاش مئتين وخمسين سنة وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصحيحه لأنه راجع نفسه يقول وما أراه بلغ المئة فمن كان عنده علم فليفدنا وقد نقل طول عمره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه ويعني هكذا كل الأدلة على أنه قول لا أدري نصف العلم وأنها لازمة لمن لا يدري ونكتفي بهذا المقدار والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين